Hatmi Şerif Okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik Cüz 5 Eûhübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim vel سَإِمَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بَائِحٌ لَكُمْ مَا ذَرَأَ أَزَادَكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ حَصِينِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَنِ اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُ فَآتُوهُنَّ نَفَرِيضَهُ نَثْرِيضَه وَلَا مُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِن الله كَانَ عزيما حكما ومن لم يستطع منكم طلعا أيك حلم صنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم فمن 119. فتياتكم المؤمنات 110. والله أعلم بإيمانكم 111. بعضكم من بعض 112. فانكحوهن بإذن أهلهن 113. وآتوهن أجرهن بأتوهن لأجرهن الذي المعروف محصنات غير سافحات ولا متخذات أخدان فإذا احصن فإن أتين بفاحشة فعليه 119. وإن يصف ما على المحصنات من العذاب 110. ذلك لمن خشي العنة منكم بأن تصبروا خير لكم غفور رحيم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 تنينوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أما بينكم ينبذوا طيئما ان تنكون تغير تدعن ترض منكم لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطن الا ان تكن 111. عَن عن تراض منكم ولا تغتدوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما 112. ومن يفعل ذلك عدبانا فَنَسَمْ فَيُسْلِيهِنَا وَكَانَ ذَا مِنْكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْعَلْهُ يُذُكْبَاءَ رَمَاتٌ هَوْنًا عَنْهُ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلْكُم مَدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْمَا فَرْضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّ اكْتَسَبُوا وَلِنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّ اكْتَسَبٌ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَرْلِهِ إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك البالدان والأقربون والذين عقدت أيمالكم فآتوهم نصيبهم إن 119. إن الله كان على كل شيء شهيدا 110. الرجال قوامون على النساء بما فعل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أبوالهم 114. فالصالحات قابثات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضايع فاغربوهن فإن أطعنكم فلا تبعوا عليهم 112. إن الله كان عليا كبيرا 113. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثتم حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا فاعبدوا الله فلا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِى الْجَنبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ 113. ومن كان مختالا فخورا 114. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله 115. للكافرين عذابا 112. والذين ينفعون أمهالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 113. فمن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وَمَا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر فأنفقوا مما رزقه الله فكان الله بهم عليما 114. إن الله لا يغلب بسقال ذرة فَإِنْ تَنكِحُوا حَسَنَتَيْنِ يُضَاعَفْهَا مَا يَئْتِي مِنَ الدُّنْيَا فَأَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جَاءَ مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهَا أُولَٰئِكَ شُهَدَاءُ يَوْمَئِذٍ إذ جَادَ الَّذين كَفَضُوا عَصا الرسول دَوَت سَبَبِهِمُ الأرض وَلَا يَكْتُونَ اللَّهَ حَديثاً يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لَا تَقْرَضُ الصَّلاةَ فَأَنتُمْ سُكَّرَ 119. حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 110. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من استوم النساء فلم تجدوا ما فلم تجدوا من فتي صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وايديكم الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشتغون الضلالة بيريدون أن تضموا السبيل فالله أعلم بأعدائكم وَكَفَى بِاللَّهِ بَنِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ مَاضِعِهِ بَيَقُودُونَ سَمِعْنَا بَعَصَيْنَا بَاسْمَعْ رَيْرَهُ بألسنةهم لطعنا في الدين، فلو أنهم قالوا سمعنا فاضعنا وسمعنا ظرنا لكان خيرا لهم أقرب منا كل عنهم الله بكفرهم فلا يملون إلا 119. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا صدق لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنغتها على أذبارها 119. فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت 110. وكان أمر الله مفعولا 111. إن الله لا يغفر يشرك بِهِ لذا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن يشرك بالله فقد افترى إثمًا عظيمًا. ألم تر إلا الذين يزكون أنفسهم؟ بل الله يزكي من يشاء ولا يغلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب 119. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويعودون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا 110. الذين لعنهم الله فَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَا تَجْدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْمُوَلِّكِ فَإِذَا لَا يُتَنَّمَ سَعِيرًا أَم يَحْسُدُنَّ سَعْلَمَا أَتَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَذ إبراهيمًا كتابًا فَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْئِرًا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بتلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 124. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعلق 125. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا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 أنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسم تأينا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاوت فقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا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 مَجَاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ثُمَّ جَاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَنْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فأعرض عنهم وعرهم فقل لهم في أنفسهم قولا بنيغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إن فسهم كانوا كفاستوا فر الله فاستوا لهم الرسول لوجد الله تغدا رحما فلا برتك لا يمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. بل لو أنك كتبنا عليهم أن يقتلو. أنفسكم أن من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم فلو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت وإذا لآتينهم من لدن نا أجر عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما فمن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبئين الصّ تِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَسُنَ أُولَاءَكَ رَفِيقاً ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَأَدِ اللَّهِ عَلِمَ يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فان في رصبه اذ في جميع وان منكم لمن لا يطئ ان قَالَ اصابتكم نصيبه قال قد انعم الله علي إذ لم 119. ولئن أصابكم فغل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه ممتة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَمْ يَغْلِبْ فَسَفَ أَجْرًا عَظِيمًا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 إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَزَاءَتِ الزَّكَاةُ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ ناسك خشية الله أو أشد خشية، فقالوا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجن قريب. قل متى عدت يا 112. والآخرة خير لمن اتقى بلا تظلمون فتيلا 113. أينما تكونوا يدرككم الموت فلم كنتم في بروج مشيدة 114. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله فَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰذِهِ لَا يُؤْمِنُونَ لا يكادون يفقهون نَفْسَهُمْ فَإِنَّمَا ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَمَا مَا أصالك مِنْ حسنة فَمِنَ فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك 110. فأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا 111. فإن الرسول فقد أطاع الله فَمَن تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا فَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّةَ طَاعِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ فَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فأعرض عنهم وتبكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أبي الخوف أذاعوه بل رتبه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلبه الذين يستنبطنه منهم ولو لا ثول الله عليكم رحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا 119. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك بحرظ المؤمنين 110. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا.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 111. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها 112. إن الله كان على كل شيء حسيبا 113. لا إله إلا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن استغى من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين يضلهم الله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدو من اظن الله بما لله فلن تجد له سبيلا وَالَّذينَ تَكْفَرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُنَّ سَوَاء فَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حَتَّىٰ يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَظَلَّ فَقَذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَمٍّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ 113. ميثاق أوجاؤكم حصرة صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم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 إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم فينقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطان مبينا وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فمن قتل مؤمنا خطأ فتحري رغبة المؤمنة وديا مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قل من عدو بالك وهو مؤمن فتحرير رغبة المؤمنة وإن كان من قوم 129. وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَغَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ 120. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَانِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا بَمَن يَقْتُمُ مِنَ الْمُتَعَمِّدَنَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِي هَذَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا فَتَضْرِبُوا عَلَىٰ أَلسِنَتِكُمْ هَذَا وَآخَرُ الله مغانم كثيرة 112. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا 113. إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من منين غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فالظل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين رجاه. وكلا بعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على الغاعدين أجرا عظيما درجات منه بمغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّا هُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَكُونٍ قَالُوا كُنَّا مُسْتَوْبَعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأباهم جهنم وساءت نصيرا إلا المستضعفين من نساء وَالْبِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُنَّ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو بَعْنُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا وَرَّهَمًا ومن هاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراوما كثيرا وسعه 110. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد ذقع أجره 119. الله وكان الله غفورا رحيما 110. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناع أن تغصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُبًا مُبِيْنًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَغَمْتَ لَهُمِ الصَّلَاةَ فَالتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْفُذُ أَسْلِحَتَهُمْ 119. فإذا سجدوا مِنْ من ذرائكم بل تأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذ حذرهم وأسبحتهم وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَمْ تَغْفُلُنَّ عَنْ أَسْفِحَتِكُمْ وَأَنْتِعَاتِكُمْ فَيَمِرُّونَ عَلَيْكُمْ مَيلًا وَاحِدًا وَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بَيْنكُمْ أَذًى مِنْ نَظَرٍ أَمْ كُنْتُمْ مَعْرُوفًا وَأَنْتَ ضَعُ اسْمِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قياما فَقُومُوا دَعَاءَ عَلَى ذُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ذِكْرِ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون بترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا 119. إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائمين خصيما واستغفر الله اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَحْفِلُونَ مِنَ ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون الحيضا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أن من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوء أن يض. من نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفر الرحمة ومن يكسب إثم فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عزيز حكيم. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَدِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيناً وَلَوْ لَا فَرْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ مَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ 121. طائفة منهم أن يضنوك 122. فما يضنون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة بعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير ألفاهم إلا من أمرت صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فمن يفعل ذلك باتقاء مرض الله فسوف ته أجر عظيم.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 لا إنسا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا عنهم الله فقال لا أتخذ منهم عبادك نصيبا مفروضا فلأ ظلا منهم من يَنَّهُمْ وَلَا أَمْرَنَهُمْ فَلَا يُبْتِكُنَ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَنَهُمْ فَلَا يُوَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًا لاهِ فَقَدْ أَخْسَرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُم مَّنْ مَنِّهِ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَرْيَمٍ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا بَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ غِيلًا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يرز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو ثابه مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يلدن غيره ومن أحسن دينا مما أسلم وجهه لله ره ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ الَّا تِي لَا تُؤْتُونَ هُنَّ مَا كُتِبَ لهن فترضون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالغسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ دَعْوَى امْرِئٍ مُّوسِعًا أَمْ إِرْضَاءً فَلَهُنَّ النِّفَاقُ عَلَيْهِمَا إِن يَصْلُحْ بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَإِن يَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ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 وَإِنْ تُصْلِحُوا بَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَثُورًا رَّحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّ غَاهُنِ اللَّهُ كُرَّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ بَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ بَلَ قَضَى الصَّيْنُ الَّذِينَ أُنْزِلَ كِتَابًا قَدْ لَكُمْ وَإِنْ يَاكُمْ أَنِ اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 119. من كان يريد ثباب الدنيا فعند الله ثباب الدنيا والآخرة 110. وكان الله سميعا بصيرا 111. يا أيها الذين آمنوا كنوا قمامين بالغسر لَيْسَ نَهَارًا إِلَّا نَحْنُ وَلَا أَنفُسُكُمْ أَبْنَاءَ لَدَيْهِ مَن أَقْرَدِ إِن يَكُنْ وَنِغًا أَوْ طَيْرًا فَاللهُ أَوْلَى بهما فَلَا تَتَّبِعُوا الهباء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 أنزل من 111. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا 112. إن الذين آمنوا ثم 111. ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا 112. بشر بأن لهم عذابا أليما الذين ويأتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا فَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَمْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا مَا يُسْتَهْزَأُ بِهَا يُكْفَرُ بِهَا بَعْضُهُمْ يُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضوا فِي حَدِيثِ غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع منافقين بل كافرين في جهنم جميعا الذين يتردصون بكم 119. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحبذ عليكم فنمنعكم من الم فالله يحكم بينكم يوم القيامة فلن يدعن الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله فهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبِّذِينَ دَيْنًا ذِكْرَىٰ لَا إِلَٰهَ لا إله إلا الله فَمَن يُظْلِم اللَّه فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ 119. أولياء من دون المؤمنين 110. أتريدون أن تبعنوا لله عليكم سلطانا مبينا 111. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فَلَنْ تَجْدَ لَهُ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا أَصْلَحُوا وَاعْتَصَلُوا بِاللَّهِ فَأَخْلَصُو دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَآئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ فَسَوْفَ يُتِّلَّاهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا Ma yefgal Allah bi azabikum in shakrutun ve aminetun ve kan Allah shakir anime. Sadek Allahü Okuyan Kurra Hafız Mehmet Çevik